التابون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون, الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف وانهون عن المنكر والحافظ وَأَنَّهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُنَّ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِالنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ يَسْتَغْفِرُ أَيُّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم ليبيه إلا إلا عن موعدة وعدها إياه فلم فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّا إِتَّبَرَ أَمِنَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَوَاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُبْلَغَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ غَدَّاهُمْ حَتَّى حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ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 والنبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه الرحيم رؤوف الرحيم.